ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفينا على الله شططا وأنا ظلنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن يعودون برجال من الجن فزادهم رهقاأنهم ظنوا كما ظنتم أَلَّا يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرصا شديدا فوجدناها مليئة حرصا شديدا وشوبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَلَمْنَا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَاءَ مَن نَّابِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسَوٰ وَلَا رَهَقَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُلَايَكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوْ يَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَا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 عددا